بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صال كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين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 ف نَسْألَّينَ أُرسِلَ إلَيهِم وَلا نَسْألًاَّمُرسَلين فَل نَقُ الصَّن عَلَيهِم بِعِلْمِ وَمَاكُ النَّ غائِبِين وَالْوَزنْنُ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 قُمَّ ل آتِييًاَّهُم مِ بَيْنِأَديِيجِم وَمِنْ خَلْلسِهِم وَعَنْ أَمَانِهِم وَعَشَمَاائِلِِكِم وَلَا تَجدُ أَكْثََجُم شَكرِرين قَا خُرُج مِن هَا مَذ أُمَمَّ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 فَدَ اللهُ مَا بِغُرٍُ فَلََّ ذَاقَ الشَّدَرَةَ بَدَتْ لَ مَا سَآاتُهُ مَاوطَافِ قَا يَخصِفانِ عَلَيْهِ م طَفِيقاَا يَخصِفَانِ عَلَهِ م مِ وَرَكِ الجََّةِ وَندَغُ مَا رَبّهُ م لَم أَهَكُ معَ تِكُمَ الشَّجرَةِ وَأَقُ لَكُ ماءِ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 وُلِ فِيها تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ فَقَوَا وَذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللهِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ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 إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قُل إِنَّ اللَّهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ على اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كما بدأكم تعودون فريقا هذا وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون